مدي يديك في المشتاق ماذا زال يرسم لوحة الأسواق مدي يديك لمدن في المشتاق مدي يديك في مادان يرزم لوحة الأشواقي لا تتركيه على الشواطئ حائرا والموت يتحبه إلى الأعماق طائفة من الخواطر في معنى الحق ولتف من أحاديث المودة وبقية من ذكايات الشوق والحني عودي إليه فإن حبك لحفة مغروسة في قلبه الخطاق تسقى بأنهار العفاق وحولها بنيت قلاع تقارب وتلاقي حديث قلب إلى قلب يهمس وينذب بالمعاني الرفيعة ويتحدث عن عواطفه واماله انت قلب خاطق لينا ضلوعي انت من انا أحببت من بين للجموع أنت قل نبضات قل خاطب فيها اللحمة والحنين وفيها الأمام عذاب وفيها دخايات وديكاء أني يا من أنت في غل نادي لي جد ونوري الحب ما في الحياة بل هو سر الحياة الحب لده الروح بل هو روح الوجود وبالحب تسفل الحياة وتشفق النفس ويرقص القلب وبالحب تغفر الزلات وتقال العترات وتشهر الحسنات ولولا الحب من تفف الغصن على الغصن ولا عطف الغصن على الغفية وما بس القمام للحب والحب ودموعي حزني حزني بحر الحزن